Sabir kufay, Sabir من بداية هالمسيرة من حياة اشتيتعلم لو لو ريدنا نشرف هالحالة شنهل تعرف عن مسلم من بداية سيره من حياتك اشتيت عليام ظل العمر شال وتضوي العمر شمع وتضوي بالمراجل والهيم كل غايته للحقيقه جاهد غايته لاهل الكوفه يذكرهم ميثاق العاهد شهدهم يا موسف يقرارهم لذاق على قد <تصفيق> من الخاين من الخاين شنو قلت لك من الخاين قدادي وني كتبهم ميثاق العهد شهدهم sobre tu fe sobre tu fe este vahe sobre tu fe sobre tu fe ليلات من سنين البعيده يا قوم الوفايه يلقي الحج وياهم يلقي الحج للبيع كلهم جمعهم ميثاق العهد chedet ho <laughs> يا هذا واسمع يلبيه فرز بنت أضحية واسمع بورز بين الأجيال تعدد آه مسلم حاصل. شهادة واسم يلديها الطرز بالتطحية اسم بورز بيني الأجيال تعزيز وتردد اسم كل عصر وتردد سماء كل عصر عاهد شاهد هو اول اسم لشهاده اول شهيد وصنديد مسلم بداه بالكفة وما بايع ظلم يزيد اول اسم لشهاده شاهدي اول شهيد وصنديد مسلم بداء بين كوفة ما بايع ظلم يزيد سجالي بدمع هالغاية سجّي. هالغاية عيش بذل لا من ريد وحب دم وحب دم وتسجل اسم بالقمة ما صافح جف ظلمهم ياق العهد شهده صوب الكوفة صوب الكوفة خط العين و يا يان دوريت ابولي ما الحج و الايمان سبحتي سجد سجل اسمه سجل اسمه يدولها من حي بردمه دفع عن دينه وحاربهم ميثاق العهد شاهدهم